skay skay skay skay ah okay, okay. اشكون يشكيش كاية واشكون يبكي بكاية بكاية بكاية كان امي كان امي كان امي تحس بدأ bidayah ya khalqi ya khalqi ya khalqi ya khalqi ya khalqi بريع الطريق الهدار في الحبي شمتهم في خلى جراحي تبكي حيا في الحبي شمتهم في خلى جراحي تبكي حيا مجلوم مجلوم ومجيت احنا مجلوم وظلمون يا حلاقي من بعدك هجوم dirsi fu um... دبيكوني مظلوم مظلوم ومليد احنا مظلوم ومظلوم be tik b عن طريق الغدار مظلوم وظلمون يا حبابي من بعدك أشرق لو تر لطلو لدى قبابي صبري عن طريق الغدار الحمدي شمت فلون فيك خلج راحي تبكي حياكي شمت فلون فيك وخلج no let's do it